بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احسن الله بطال شيخ حاله رحمه الله تعالى سؤال من الدليل على الايمان بالملائكه من الكتاب والسنه جواب الأجلة ذلك من كتاب كثيرة منها قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وقوله تعالى إلا الذين عند ربك لا يستغفرون عن عبادته ويسبحونه ولم يستغفرون وقوله تعالى من كان عجوا لله الله عزوه للسافرين وتقدم الإيمان بمن وتقدم الإيمان من ذنب السمة من لحبيب جبير وغيره وبنجع المسلمين أن الله تعالى خلقه من ذوره الأحاديث في شئره كثيرا لما طرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الرخي الأول من أركان الإيماني وهو الإيمان بالله أسبعه بإذن الثاني وهو الإيمان بالملائكة فأرجى سيه أسئلة اتدأها لقوله ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة فذكر في جوابه أن أجلة ذلك كثيرة فالقرآن الكريم والسنة النبوية ممدوءة من الادله التي على الإيمان بالملائكة واثبات وجودهم ومنها قوله تعالى والملائكة تنشفحون بحمد ربهم ومنها قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يكتفرون عن عبادتي والمراد بهم الملائكة فهم الذين عند الله سبحانه وتعالى ومنها قول تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريلا وميكالا فإن هذه الآية متضمنة لذكر الملائكة عموما ولذكر اثنين منهما خصوصا وهما جبريل وميكال عليهما السلام واخرجا بالذكر بعد العام تنبيها الى جلالتهما وعلوم قدرهما واما حديث الوالده عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك حديث جبريل وقد تقدم وهو في الصحيحين من روايه ابي هريره وعند مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب ومن ذلك حديث عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم وفيه وخلقت الملائكه من نور وهذا معنى قوله المصنف ان الله تعالى خلقهم من نور ومعنى خلقهم من نور اي ابتدا خلقهم من نور وليس المراد أنهم اجسام نورانيه فمن يقول في الملائكه انهم اجسام نورانيه استنباطا من هذا الحديث فهو غلط وانما ابتدا خلقهم من نور كما ابتدا خلقنا, خلقنا من طين وارتدي خلق الشياطين من نار ولا يوجد شيء يوصف بانه نور الا الله سبحانه وتعالى وما عدا ذلك من المخلوقات انه لا يوصف بكونه نورانيا لأن الله سبحانه وتعالى هو النور واما ما وقع في صحيح مسلم من لفظ واجعلي نورا فالصواب روايه الصحيحين واجعلي نورا وليس واجعلني نورا لاي بي... اضافه بالفعل وانما المحبوب واجعل لي نورا وهذه الروايه معناها ان تجعل لي نورا تتشل به وأما الروايه الاخرى التي خرج بها مسلم فمعناها ان يجعل المخلوق نفسه وهو العبد الداعي نورا وهذا هو الذي يدل عليه تتبع الادله والاحاديث في افلام الملائكة كبيره جدا وقد أقردهم جماعة للتصنيف ومنها كتاب الحبائث لأخبار الملائك للسيرق رحيمه الله تعالى فإنه جمعة أوعاء نعم الله منكم سؤالا ما معنى الأمماني جواب هو الإقرار بجاجه في وجودهم وأنهم خلق من خلق الله المربوبون ومستقرون وعزاج المكرمون لا يسلحون لهم لا يمكن يدل يجل على حاجة المثل هذه التي أرصى لكم حديث جبليل مجاسم الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم الآن رأيه جبليل في صورة التي حلقه الله عليها له سبتمائة جناح فذكر عن هذه الصورة وأنها مدرسة ولم يذكر أنه نور نا. عباد المكرمون لا يشفقونه بالقول وهم بأمر يعملون لا يعصون الله ما أمروا لا يستخفرون عن عبادته ولا يستخفرون يسفحون منهم ما أرى لا ولا يسألون ولا يستخفرون ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤال الآخر يتعلق بالإيمان بالملائكة وهو سؤال عن معنى الإيمان بالملائكة أي ما يتضمنه ذلك ثم أجاب عنه بقوله هو الأفرار جاز بوجودهم أي أنهم موجودون وانهم خلق من خلق الله مرغوبون ومسخرون وهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى السنه اللازمه في الايمان بالملائكه اذا ذكر معناه وهو ان يقال وان منهم من ينزل بالوحي على الانبياء بامر الله أن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله إن هذه التسمة لازمة ببيان راية عظيمة من رايات وجودهم وهو قولهم مبلغين جسالة الله عز وجل إلى من اتفاع الله عز وجل من خلقه من الأنبياء بأمر الله سبحانه وتعالى وجماعه الإيمان بالبلائفة كما سبق أن يقال الايمان بانهم عباد مكرمون من خلق الله الإيمان بأنهم عباد مكرمون من خلق الله وان منهم من ينزل بالوحي على الانبياء بأمر الله وما عدا ذلك من المواضيع ان الملائكه انها ليست من أصل الايمان بهم وانما هي زائده على جانبها كمعرفه ان بالتعظيم موكل بالقدر وأن ملك الموت موكل ب قبض الارواح وهلم جمعه وانما اعظم المطالب الايمانيه ان تعلم ان من وظائف ملائكه النزول بالوحي وظائف الملائكه النزول بالوحي على الانبياء يبلغوهم رساله الله اليهم نعم ومعنى لا يخمون لا يملون ولا يفترون لا يفطرون ولكن يقولون ان يكون هناك اجراء يحتاجون الى مسلسل ويكون هناك اجراء يكون هناك اجراء يكون هناك اجراء يكون هناك اجراء يكون هناك الرسول يكون هناك اجراء يكون هناك اجراء يكون هناك اجراء يكون هناك اجراء يكون هناك اجراء يكون وهو اجراء يكون السلام اجراء يكون هناك اجراء يكون هناك اجراء ومنهم موكل بأعمال العزاج ومكرا متافهون ومن ومنهم موكل بحظ العبد من يدين من خلقه وهم رفع الطباب ومنهم موكل بالجنة ونعيمها هم في الضال ومنعه ومنهم موكل بالنار وعدابها وهم مالكا ومهنعه من ومنهم, ومنهم, ومنهم, ومنهم, ومنهم النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ هُوَ مُوقِنٌ وَمِنْهُم مَّن لَّا ومنهم ملائكه سياحون يتبعون مجالس الذكر ومنهم قبور قيام لا يكفرون ومنهم ركام سجده لا يرفعون ومنهم غير ما يغفر وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا بكراه البشر ونصوص اهل الاركان من الكتاب والسنه لا تخفى عورت المسلم رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بالايمان الملائكة وهو السؤال عن بعض انواعه باعتبار ما هيئهم الله له ووكله به اين وظائفهم التي يقومون بها اين لهم اعمالا وكلت اليهم ثم اجاب عنه بانهم بهذا الاعتبار أصدام كثيره لتعدد وظائفهم وكثره اعمالهم فمنهم الموكل باداء الوحي الى الرسل وهو روح الامين جليل عليه السلام فإن ابن الله عليه السلام هو الذي كان ينزل بالوحي على أنبياء على أنبياء الله سبحانه وتعالى ومنهم الموكل بالقطر أي بالمطر وهو ميكايل عليه السلام كما هو يذلك في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الموكل وهو القرن الذي ينفخ فيه عند بعث الخلق وهو إسراطيل عليهم السلام كما تبث في صائر مسلم ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه وإنما ذكر المصنف الأعوان تبعا لغيره ممن حمل الآيات التي جمع فيها ذكر ملائكه الموت على أنهم أعوان الملك كما قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالم انفسهم فهذه الايه تدل على تعدد الملائكه الذين يتوفون الخلق وقوله تعالى ثم توفته رسلنا هذا دل على تعددهم والاظهر ان التعدد باعتبار التبعيه في العمل واما باعتبار القبر فانه يختص بملك واحد كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت ثم تكون هذه السباعية كما جاء في حديث البرائد عازل ثم لا يتركونها لحظة فإما أن يأخذه الملائكة يموكلون بتدميم أمري من ملائكة الرحمة أو من ملائكة العذاب فالأصل أن قضى الأرواحي يخص ملك الموت وحده وما بعده مما يجري على الميت من تكمة أحوانه بعد الموت فهذا يجري للملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكافرون كما جاء ذلك في القران الكريم ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن قلبه وهم المعقبات الذين يحفظون المرء بامر الله سبحانه وتعالى فلا يتتبعهم احد في التعقيب عليهم بل هم المعقبون في أمره فلا يخلقهم أحد في تغيير حارف أو تغيير أمره ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه أي من قزاة الجنة وروي اسم رضوان في حديث ضعيف لا يثبت والثابت تسميتهم قزاة الجنة وملائكتها ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية أي من خزنه جهنم الذين يزمنون الناس يدفعونهم بشدة ورواساءهم سعة عسى ومنهم الموصل في القبر وهم منكر ونسير كما جاء ذلك في حديث عند سلميدي في حسن وتقدم أن المحفوظ في هذين من الملكين ضوطان أحدهما تحليتهما المنكر والنكير والآخر مجيدهما من ألف شيء سمياني منكر ونكير وذكر في الأول منهما كسر نونه ايضا فيقال منكر ومنكر ذكر ذلك السيوطي في ذكر ذلك الصنعان في شرحي ومن المعروف بأذيات التهديد ومن الملائفة أيضا حملة العرش الذين يحللون عرض ربنا سبحانه وتعالى ومنهم الفروبيون والفروبيون روية ذكرهم في حديث ضعيف لا يثبت واختلف أهل العلم في معنى الفروبيين على قولين فحدهما أنهم أنهم الملائكة المقربون مأخوذ من كرب إلى قرب مأخوذ من كرب إلى قرب والثاني أنهم ملائكة العذاب مأخوذ من الكرب وهو شده الأمر وكلاهما محتملان ولم يدفت بذلك حديث كما سلف. ومنهم الموصل بالنطفه بالارحام من تطبيقها وكتابه ما يراد بها ومنهم ملائكه يدخلون البيت المعمور كما ثبت في الصحيحين يدخله كل يوم سبعون الف ثم لا يعودون اليه آخر ما عليهم ومنهم ملائكه سياحون اي سيارون يسيرون في الارض يتتبعون مجالس الفكر ومنهم صفوف قيام لا يكترون ومنهم ركع سجود لا يرفعون ومنهم غير من ذكر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي الا ذكرى للبشر ونصوص هذه من أقسام الكبير والسنة لا تحفظ قدرك الله, الله بعض ذلك فيما شرف من الأجلة وهؤلاء الملائكة منهم من وقعت تسميته كجبليل ومسائل وإسراطيلا ومنهم من لم تقع تسميته كمن في الموت وقزن في الجنة وما يروى أن اسمها في الموت الإزرائيل فات بكثير شيء أبدا نعم إن شاء الله وعلم ما الكتب إيماني القتوب جواب كثيرة منها قوله تعالى يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب حبيبي أذنزل من قبل يقول تعالى: خذوا من من يمان، إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لا إِنَّ إِنَّ إِنَّ ونحن لهم إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ويسهد ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله الكتاب لما فرغ المصنع رحمه الله تعالى من الرقم الثاني وهو الإيمان بالملائكة أسبعه بما يتعلق بالرقم الثاني وهو الإيمان بالكتب وإنما ناسب ذكرها بعد إيمان بالملائكة لأن في وضائف الملائكة النزول بالكتاب الوحي على الأنبياء فلكونه من أعمالها جعل ثالثا بعدها وأورد فاسحة سؤالاته المتعلقة لذلك وهو ما تدير الإيمان بالكتب فأورد أجلة تدير على الإيمان بالكتب منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يعني القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل من جميع الكتب المتقدمه على القران الكريم ما عبد اسمه او ذُكر مما انزله الله على الانبياء ومنها ايضا علوم تعالى قولوا بالله وما أنزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل الى الذي وهو القرآن وما الانبياء السابقين ومنه قوله تعالى وقل امنتم بما انزل الله من كتاب وهذا يشمل كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى والمراد بها الكتب المنزله على الانبياء نعم سبحانه الله سبحانه ينزل من الكتب في القران جواب سل الله فاستغفروا والانجيل والصفره والصفره فذكر ابن راكين انه وصفها ان فقال تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم ينزلن في السماء بالحق شخص مصدق لاد الدين وامن لنقواته الذي لن وقال تعالى وآتنها داود زهورا. وقال تعالى ان لم ينبثنا في صحف موسى وابرائح لنبه غفا. وقال تعالى لقد ارسلنا رسلنا, رسلنا بالحينات وان انزلنا معروض الحتاب والنزال ليقوما به الناس يقصده. فما ذكر الله منها تخصيلا وجب عليهم اما به وما ذكر منا اجمالا وجزع منا الايمان به اجمالا فنقول فيهما امر الله به رسوله وقل امنت بما انزل الله مِنْ كتابا ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالاً ثانياً من سؤالات الإيمان بالكتب وهو السؤال عن تسميتها في القران الكريم فقال هل سميت جميع الكتب بالقران اي الكتب المنزله على الانبياء ثم أجاب عنه بما يفيد ان الله سبحانه وتعالى سمى منا عده احدها القران ثانيها التوراه وثالثها الانجيل ورابعها الزبور وخامسها صحف ابراهيم فهذه هي الكتب الخمسه المذكوره بأسمائها في القران وصحف موسى عليه الصلاه والسلام هي التوراه كما وقع تسميتها في موضع اخر من القران وذكر الله سبحانه وتعالى الباقي مجمل وأرجع من الآيات الجل على ذلك قوله تعالى وأنزل التوراه والإنجيل من قبله وقال تعالى وأتينا جاود الزبور وقال تعالى أم لم ينمذجنا في صهر موسى وإبراهيم الذي وصف وقال تعالى إن هذا الصهر الأول صهر إبراهيم وموسى وقال تعالى في بيان المجمل لقد أنزلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب الآية فما ذكر الله منها تفصيلا باسمه وجب علينا الإيمان به تفصيلا وما ذكر منها إزمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا فما ذكرناه من كتب الأنبياء نؤمن به وما عرفنا اسمه فإننا نؤمن به باسمه ككتاب موسى أنه ثوراه كتاب عيسى نورين كتابه جاوز أنه الزبور وأن الله أنزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام صحبا كما ذكر ذلك في كتابه وأخذ الزبور اسم لجميع الكتب لكنه اختصى بعد ذلك في بما انزله الله عز وجل على داود فمثلا قال الله تعالى ونقد كتبنا في الزبور من بعد أن ان الارض الأرض يريدها عبادة الصالحون يعني الآية فلقد كتبنا زبور يعني الكتب لأن الزبرة هم الجمل يعني الكتب المنزلة على الأنبياء ولقد كتبنا بالزبور من بعد الزبور الزبور يعني يعني الزوء المخبوض كما ذكر ذلك من ذكرها ما لا ذكرها في أقيم رحمه الله تعالى في الشباء العليم موقع الصفر الرضي بالمقارب بكتاب التوحيد فإن الذكره في السوق المحفوظ أيضا كما إنه السوق القرآن فمعنا الآية ولقد تجبنا في خطب المنزلة على الأنبياء بعد ما في اللوحي المحفوظ أن الآلاء الحظة يرسلها الله الصالحون شكرا الله بك وراء الله في الله عز وإجاله الجواب معناه التصريح الجازم بان جميعها ملجا لاجل الله عز وجل وان الله كيف ان بها حقيقه سليم مسموع منه تعالى من وراء تجاربه الرسول الملكي ومنها ما بلغه الرسول الملكي الى الرسول البشري ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان البشر من اجل ان يكوده الله الا وحي او وراء او يمكن رسولا سيوحي بإليه ما يشاء سيوحي بإليه ما يشاء وقال تعالى بمعشاء اني افق ذلك على الناس برسالات وبسلام وقال تعالى وكلم الله موسى تدعونا وقال تعالى بشأن ثورا وكذلنا له في من كل شيء موعبة وترصينا لكل شيء وقال في عيسى وآتناه الإنجيل وقال تعالى وآتناه داود جهورا وتقدم بسرها في نقر التنزيل وقال تعالى في الشيء القرآن لكن الله يشهد بما أنزله فأنزله بعينه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهدا وقال تعالى فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مفره ونزلناه تنزلنا وقال تعالى وإن لمدة منزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك يتكون من المنزلين بإنشان أعرف الزمن المبين وقال تعالى إن الذين الَّذِينَ بالذكر لما جاء امرا انه كتاب عدل لا يهتم بعضهم من وَلَا ولا من خلق منكم كثير من قد الايات غير ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر من الاسئله المتعلقه بايمان الإيمان بكتب الله وهو ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل ثم أجاب عنه لما يتضمن أمرين أحدهما التصديق الجاجم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل والآخر أن الله تكلم بها حقيقة فهي من كلام الله سبحانه وتعالى وبطي وراء هذين المعنيين معنيان أيضا احدهما ان الله أنزلها ليحقو بها الأنبياء بين الناس أن الله أنزلها ليحقو بها الأنبياء بين الناس والآخر أنها جميعا منسوخه بالقرآن الكريم فهذه المعاني الاربعه هي التي لتضمنها معنى رمال بكتب الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى أنزلها وهي سلامه والمقصود من انزالها ان يخفر بها الأنبياء بين الناس بمقصره فيه وهي جميعا منسوخه في القرآن الكريم وكان مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن الله تكلم بها حقيقة فمنها المسموع منه تعالى من وراء اتجاه البجون والثقة الرسول الملكي فيسمعه الرسول البشري من الله عز وجل من وراء اتجاه كما وقع هذا لموسى الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم لما علج به من السماء ومنها ما لغه الرسول الملكي للرسول البشري، فأرحاق الله عز وجل إلى الرسول من البشر بالثقة قصور من الملائكة فعله الله إليه، ومنها ما كتبه الله عز وجل يديه كما جاء ذلك في التوراة، فإن الله عز وجل كتب التوراة بيده كما كتب في صحيح مسلم. وأورد المصنع فيما يدل على ذلك آيات عدة من قبل تعالى وما كان البخيل يجد الله مبغولا رأيا أو من وراء كتاب أو من رسوله، وهذا الاستثناء بعد النفل. على جمعيته وقضعيته فهو من أعظم ما يبين مسالك ذلك تسليم الله سبحانه وتعالى للبشر. ثم أورد قوله تعالى لموسى من الصغير فعلى الناس الإنسان ولكلانه وقوله تعالى وكلم الله موسى تسليم المكلم هو الله والمكلم هو موسى عليه الصلاة والسلام <تصفيق> وقال في شانه وخدمنا له في الالواح من كل شيء اي بيده سبحانه وتعالى وقال في عيسى واتيناه الانجيل وقال في داود واتينا داود زبورا تقدم ذكرهم بلفظ التنزيل يعني في قول تعالى بما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى اخر الايه ثم ذكر ما جاء في القران وفيه قوله تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله في علمك وقال تعالى وقرانا خلقناه إنزلناه إن فضلاً لتقرأه على الناس على مختن ونزلناه تنزيلاً ومنها قال تعالى وإنه لتنزيل ربي العالمين الآية ومنها قال تعالى إن الذين كفروا بذكى لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز الآية وخبروا إنا مخلوق فتقرير كلام إن الذين كفروا بذكى لما جاءهم قسروا الدنيا والآخرة وحدثهم الله سبحانه وتعالى فلم يذكره إشارة إلى عظيم تحققهم به وأنه واقع بهم لا نفانه فإنهم لما تضروا به هدف لما جاءهم قتروا الدنيا والآخرة وإنشتة خسارهم لم يتحقوا ركرا لذلك وهذا أخذ تقي على هذه الزنة من هكتاب الله التوبيطة